وعالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم من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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِنَّ أَقْفَارُهَا إِنَّ الَّذِينَ رَتَدُوا عَلَى أَدْفَارِهِمْ بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سَوَّلَ لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم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 الله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاء o Ressulün <Sessizlik> بعد, mebap